وبمحمد نبيا ورسولا اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ويقول الله عز وجل قل تعالوا أ ت ل و ما حرم ربكم عليكم أ ل ا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أ و ل ا د ك م من إ م ل ا ق نحن نرزقهكم و إ ي ا ه م ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن آ ي ت ا ن كريمتان تشيران أ ن ا ل إ ث م له ظاهر و باطن ف ه ن ا ك آ ث ا م ظ ا ه ر ة و ه ن ا ك آ ث ا م باطنه فالاثام ا ل ظ ا ه ر ة كشرب الخمر والزنا والقمار وتعاطي المخدرات و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة وغير ذلك هذه من ا ل آ ث ا م ا ل ظ ا ه ر ة والاثام ا ل ب ا ط ن ة كالكبر والحسد والاستعلاء والنفاق والرياء والناس والنفاق كثيرا ما يلحظون ا ل آ ث ا م ا ل ظ ا ه ر ة و ي أ خ ذ و ن بجهودهم في م ح ا و ل ة ا ل إ ص ل ا ح في ترك السكر إ ن كان يسكر أ و في ترك الزنا إ ن كان يتعاطاه او في وضع المخدرات إ ن كان من أ ص ح ا ب ه ا ولكن كثيرا من الناس يغفلون عن أ م ر ا ض القلوب يغفلون عن الحسد يغفلون عن الاستكبار يغفلون عن ا ل ش ه و ة ا ل ق ف ي ة يغفلون عن احتقار المسلمين في أ ن ف س ه م وهذه ق ض ي ة خ ط ي ر ة في ح ي ا ة المسلمين إ ن الذين يصلحون ظواهرهم لا يفترقون عن الذي ي أ ت ي س ي ا ر ة خ ر ب ة م ه م ل ة قد خرب محركها و ص د أ حديدها فيجهد نفسه كل مجهد في البحث عن الوان الدهان ا ل ل ا م ع ة وعن انواع الدهون التي تمنع الاصداء ويترك محركها كما هو صدئا خاربا لا يتحرك فانت اذ بذلت مالك وانفقت جهدك لم تستطع ان تستفيد منها شيئا واحدا والنفوس كذلك ان الذين يذهبون في اصلاح ظواهرهم كل مظهر كل مذهب و ي ت أ ن ق و ن في اشراق رونقهم كل من لمعان وبر وبراق ويعطونها البريق الخادع واللون الجذاب ا ل أ خ ا ذ الذي ي أ خ ذ ب ا ل أ ل ب ا ب ويغفلون عن بواطنهم فلا ينتبهون إ ل ي ه ا كما ينتبه أ ح د ه م إ ل ى حذائه ولو كان أ ح د ه م يلمع قلبه يوميا كما يلمع حذاءه لما وصل في الدركات إ ل ى هذا الدرك الهابط لو كان ي ت أ ن ق في تنظيف داخله كما ينظف ثوبه إ ذ ا وقع عليه ب ق ع ة من السوادي او شيء من ا ل ق ذ ر لما هبط هذا المهبط ولما غرق في هذا المستنقع ا ل آ ذ ن من ا ل أ ن ا ن ي ة والهواء ومن ا ل ش ه و ة ا ل خ ف ي ة والاستكبار ومن الحسد وحب زوال النعم عن ا ل آ خ ر ي ن يجب أ ن نتدارك بواطننا كما نعتني بظواهرنا و ا ل إ س ل ا م لا يمكن أ ن تقوم له ق ا ئ م ة على لثام رقيق من ا ل ش ر ي ع ة أ و على مظاهر من الشعائر تؤدى ب أ ح ك ا م ه ا وادابها وهيئاتها وبواطن القلوب خ ر ب ة وسيقان الاشجار ن خ ر ة واعماق النفوس ص د ئ ة هذا كمن يقيم ع م ا ر ة ب ا س ق ة في الهواء ع ظ ي م ة في الارجاء ولكن ليس لها أ س ا س فستنهار وتنهار على صاحبها وتنهار به في جه نار جهنم إ ن ا ل إ س ل ا م قبل أ ن يفرض الشعائر غير ا ل أ ع م ا ق و إ ن الدين قبل ان يصلح الظواهر قد اعتنى بالجذور وان رب ا ل ع ز ة الذي خلق هذا الانسان يعلم ان الشعائر والشرائع والقوانين لا يمكن ان تستمر م س ت ق ي م ة في نفس م س ل م ة او في ا س ر ة او مجتمع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 واقام ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وحج البيت ف ا ل ص ل ا ة فرضت ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء بعد اثنتي عشر عاما من ا ل ب ع ث ة والصوم فرض في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ل ل ه ج ر ة و ا ل ز ك ا ة فرضت في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ل ل ه ج ر ة والحج فرض في ا ل ت ا س ع ة و ا ل ع ا ش ر ة ل ل ه ج ر ة ما سر هذا اركان الاسلام وشعائره ا ل ظ ا ه ر ة عمود الاسلام ا ل ص ل ا ة يفرض بعد اثنتي ع ش ر ة عاما بعد اثني ع ش ر ة عاما بعد اثني عشره عاما من ب ع ث ة المصطفى صلى الله عليه وسلم والصوم بعد اربع بعد خ م س ة عشر عاما والحج بعد ث ل ا ث ة وعشرين عاما من البعثه ل أ ن رب ا ل ع ز ة الذي فطر هذه النفوس وجبل هذه القلوب وصاغ هذه الفطر يعلم أ ن الظواهر لا بد أ ن تقام على ب و ا ط ن ويعلم أ ن ا ل ش ج ر ة ا ل ب ا س ق ة في الهواء ذات المجموع الخضري الوارث الظلال لا بد أ ن يكون له جذور ض ا ر ب ة في أ ع م ا ق ا ل أ ر ض و إ ل ا ف أ ي ه ب ة من الريح فستجتثها من أ ع م ا ق ه ا وتلقي بها في مهاوي الرداء فماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ف ت ر ة ا ل م ك ي ة التي ليس فيها شعائر لقد كان منهمكا في اقرار ج ذ و ر في اصلاح النفوس في تعميق التوحيد في شرح معنى لا اله الا الله في ربط القلوب بخالقها وتوثيق الوشائج مع فاطرها في اصلاح البواطن واما الظواهر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 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا تقربوا مال التي هي احسن و أ و ف و ا الكيل إ ذ ا كلتم هذه المعاني التي لها ص ل ة ب ع م ل ي ة ا ل إ ص ل ا ح ا ل ب ا ط ن ي ة التي لها ارتباط بالجذور تعرض لها لا بد من أ ن تتخلص ا النفس من بعض سلبياتها التي تعيش فيها في جاهليتها من اجل ان ترسخ ع ق ي د ة التوحيد ومن اجل ان يصلح الباطل وكثير من الناس يتساءلون لماذا يتجمع الكفار على باطلهم ويتفرق المسلمون عن حقهم والجواب بسيط لا مجال لتعميق التفكير فيه ان الكافر على باطل في ظاهره وباطنه واما المسلم فكثير منهم ظاهره فيه ا ل ر ح م ة وفي اعماقه الشهوات حق في الظاهر رونق و إ ش ر ا ق ة و أ ن ا ق ة و ع ب ا د ة و أ ر ك ا ن وشعائر ولكن البطون خ ا و ي ة لكن الباطن خاو من هذه القيم لكن القلب مقفر من هذه المعاني ا ل س ا م ي ة ومن هنا ظاهرهم مع بعضه ولكن شهواتهم ا ل خ ف ي ة و بواطنهم كل يسلك ينسج على منوال وكل يغني على ليله وكل يصيح في واد و آ خ ر ينفخ في رماد و أ ن ا ل ظ ا ه ر فالشعائر و ا ح د ة و ا ل ص ل ا ة و ا ح د ة والصوم واحد و أ م ا الكفار فهم واضحون واضحون في ظواهرهم ا ل ب ا ط ل ة وواضحون في بواطنهم ا ل خ ف ي ة ومن هنا يلتقون يلتقون على هدف واحد أ ن ن ا نريد تدمير ا ل إ س ل ا م ويسلكون له كل مسلك وينسجون له على كل آ ل ة واضحون في تخطيطهم واضحون على الهدف المنشود على ا ل غ ا ي ة التي يريدون ومن هنا قد, قد يحقق ا ج ت م ا ع و م عدا اما كثير من الناس فهم اصحاب اهواء وان كانوا يصلون ويصومون لا يعتنون بقلوبهم ومرد ذلك الى عوامل ك ث ي ر ة اولها وعلى ر أ س ه ا ا ل ا ن ا ن ي ة ا ل ف ر د ي ة ثم الهوى ثم كما قلنا حب الشرف والمال لدينه ثم الاستكبار على المسلمين واحتكار ا ل آ خ ر ي ن فلما جاءهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون لما جاءهم الهدى يفرحون بما عندهم تجد الواحد منهم لا يجد ل لا يجد احدا يجد في الارض مخلصا غيره يعتبر نفسه فوق الجميع ق ر أ كتابا او كتابين لم يتلق ت ر ب ي ة على يد شيخ لم يجد يدا ح ا ن ي ة ترعاه ولا نفسا ص ا د ق ة توجهه فهو فرح بما عنده من العلم وظن هذا الاخ الكريم انه قد ملك العالمين وانه اصدق الناس طرا فاذا ذهبت تنصحه او بدات توجهه او طفقت من اعماقك تبثه بعض التواءاته و ع و ج ا ج ه فرحوا بما عندهم من العلم من أ ن ت هو ينظر إ ل ي ك وقد يستحي ان, يفا أن يصارحك بما في أ ع م ا ق ه من هذا الذي ينصحني إ ن ذكر ا ل إ خ ل ا ص فهو يظن أ ن ه أ خ ل ص العالمين و إ ن ذكر العمل ل ل إ س ل ا م فهو يظن أ ن ه أ ك ب ر العاملين و إ ن ذكر الدعاء فهو على, على ر أ س ق ا ف ل ة الدعاء و إ ن ذكر أ ت ب ا ع الرسل فهو ا ل ص ف ة منهم يظن نفسه كذلك وما ذلك إ ل ا ل أ ن نفسه لم تتربى على هذا الدين كما انزل حفظ كلمتين من هنا ونصين من هناك ودرس كتابا عن مخططات حكماء الغيون او عن الماسونيه او عن طريقه الشرب قائمه او عدم الشرب قائمه فهو يظن انه ليس فوق الارض غيره وهذا الظن ي ن ش أ عنه عاملان هذا الظن ي ن ش أ عنه عاملان العامل ا ل أ و ل أ ن ه يبقى جاهلا لا يتعلم ل أ ن ه لا يتقبل ن ص ي ح ة ا ل آ خ ر ي ن ل أ ن ه لا ينظر إ ل ى أ ح د ف إ ذ ا قلت له قال لك عن م س أ ل ة قلت له دعنا نسال أ ل ش ي خ الشيخ ف ل لنسأل ل ا ا ن ابن ب ا د لنسأل ل ا ش يقول خ الفلان ي ومن الشيخ الفلاني ومن فلان هذا إ ن هؤلاء يعيشون في أ ك ن ا ف الطواغيط ي أ ك ل و ن ويشربون وينامون ولا يجاهدون و أ م ا وقد قطع كلامه ولو فكلم لسان حاله لقال انا اعلم من الشيخ ابن باز ولو كانت اعماقه لو استطعت ان ت ش ك على قلبه واعطاك الله علما بما في قلبه لوجدت ان في قلبه انه ليس فوق الارض اعلم مني وليس فوق الارض اصلح مني وليس بين العالمين جميعا من هو أ و ض ح ج ا د ة و أ ق و م طريقا و أ ر ش د سبلا هذا الشاب لن يتعلم أ ب د ا وسيعيش جاهلا ويموت جاهلا ويطعن ا ل إ س ل ا م ا ل ط ع ن ة تلو ا ل ط ع ن ة بجهله وكم من صديق جاهل أ ض ر ع... اكثر من عدو عاقل وتعرفون جميعا أ ن ق ص ة الدب الذي قتل صاحبه عندما حطت ا ل ذ ب ا ب ة على وجه صاحبه هو نائم ففردها فرجعت ففردها ا ل ث ا ن ي ة فرجعت وغضب لصاحبه و أ خ ذ ب ص خ ر ة و أ ل ق ا ه ا على ا ل ذ ب ا ب ة فقتلها وقتل صاحبه كن انت يا هذا هل عرفت حتى ا ل آ ن ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ح ا ض ر ة ماذا عرفت, عرفت من أ ح ك ا م ا ل آ ي ا ت ماذا ق ر أ ت من فقه ا ل س ن ة ماذا عرفت من قواعد ا ل أ ص و ل ماذا عرفت من ا ل ل غ ة ماذا عرفت من اسباب النزول ماذا عرفت ماذا ق ر أ ت من امهات الفقه لو تتبعناك و س أ ل ن ا ك وكنت صادقا لا نجدك ق ر أ ت كتابا واحدا من هذه فكيف تنصب على ن... تنصب نفسك رمزا للعالمين وسيدا للمجاهدين وقائدا لمن يسلكون على طريق هذا الدين من الدعاه المخلصين لقد أ ص ب ح ت عالما في نفسك وهذا رمز قرب ا ل س ا ع ة ل أ ن ه يخرج غلمان سفهاء ا ل أ ح ل ا م جهال ي م ر ك و ن من الدين كما يمرك السهم د ر من ا ل س م من ي ة ا ل ر م ي ة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم والحديث في البخاري لقد ظننت نفسك عالما ل أ ن هذا ع ل ا م ة على خراب الدنيا وعلى خراب نفسك ولا تغيب عني ق ص ة في ا ل أ د ب التركي رجل اسمه بكر مصطفى كان دائما يلبس زي العلماء ا ل ع م ا م ة و ا ل ج ب ة وكان يسكر ويزني وغير ذلك وذات يوم مر بكر على أ ن ا س يجتمعون على ج ن ا ز ة ولا يجدون من بينهم من يتقن ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة قالوا قد اقبل الملا فليصل بنا ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة ج ا ء و ا اليه قالوا يا شيخ تعال وصل ي بنا قال دعوني فانا سكران زان الى اخره اتركوني لست اهلا لهذا قالوا انت ملا فلابد أ ن تصلي بنا إ ن ا ل ع م ا م ة و ا ل ج ب ة دليل أ ن ك عالم قال دعوني والله لا لست, من أهلها. لست من اهل الامامه الحوا عليه و أ ص ر و و ق ف وصلى بهم و أ خ ي ر ا جلس فوق ر أ س الميت وتكلم كلمات خ ف ي ة قالوا لعل هذا الشيخ عنده و ل ا ي ة تكلم مع الميت فيها فقالوا له ماذا قلت للميت وماذا أ و ص ي ت ه ليجيب الملكين قال قلت له ا ن س أ ل ك اهل ا ل ا خ ر ة عن حال الدنيا فقل لهم ذكري مصطفى اصبح اماما وتعرفون ق ص ة الدنيا بعد ذلك بكري مصطفى اماما اصبح、إمامة. و أ ن ت أ ص ب ح ت عالما وقائدا تعتبر نفسك فوق الناس جميعا لا تنظر إ ل ى المسلمين بنظره اخاء ولا ن ظ ر ة م ح ب ة و ا ل ق ر آ ن وهو يتكلم عن الصديقه ابن الصديق ابنه الصديق يقول لولا إ ذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا وقالوا هذا إ ف ك مبين ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا أ ب و أ ي و ب رجع إ ل ى زوجته قال لها يا هذه لو كنت مكان ع ا ئ ش ة أ و ت ف ع ل ي ن م ا ي قال قالت والله لا أ ف ع ل قال و ع ا ئ ش ة خير منك فلن تفعل وانا والله لو كنت مكان صفوان لن افعل و صفوان خير مني و لن يفعل صفوان ما قيل عنه لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بانفسهم خير ه و قولوا هذا افك مبين الاستعلاء على المسلمين واعتبار نفسك انك الطاهر المطهر الصادق المصدق الذي عرف امور الدنيا و ا ل ا خ ر ة والذي ليس على الطريق غيره هذا يبقيك يا مسكين جاهلا وسترى في ا ل ا خ ر ة اين يكون مصيرك المظلم و ي ن ش أ عنه ق ض ي ة أ خ ر ى احتقار المسلمين وكفى بالمرء إ ذ م ا أ ن يحقر باطن ا ل إ ذ ن الاستعلاء على الناس فتقف عند حد معين من الجهل لن تتعلم يا هذا ولن يتعلم إ ل ا من تواضع لله لن يتعلم إ ل ا من احترم العلماء لن يتعلم إ ل ا ذو الفضل و إ ن م ا يعرف الفضل ل أ ه ل الفضل ذووه ودليل على م س ا خ ة شخصيتك وعلى انحطاط نفسيتك انك تحتقر ا ل آ خ ر ي ن ولا تظن بهم خيرا ولا تعتبر فوق ا ل أ ر ض غيرك هذا دليل أ ن ك وضيع فتريد أ ن تترفع في أ ع ي ن الناس أ ن ك حقير فتريد أ ن تشرف في أ ع ي ن الناس والله و ل م يزيدك هذا من الله إ ل ا ح ق ا ر ة ولا و ض ع و إ ل ا ازدراء من الخلق أ ج م ع ي ن لا بد أ ن ننظر إ ل ى القلوب لا بد أ ن ننظر إ ل ى المسلمين بعين ا ل أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ي ة لا بد أ ن ننظر إ ل ي ه م بعين ا ل ر ح م ة و ا ل م ح ب ة المسلم أ خ و المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر او من العفه ان يحقر اخاه المسلم كل من تربى بدون مرب فهو حجر ناشز في بناء المسلمين المتناسق كل من أ خ ذ علمه عن الكتب دون أ ن تتولاه ا ل ع ن ا ي ة و ا ل ر ع ا ي ة والتوجيه من أ ن ا س سبقوه على هذا الطريق لابد أ ن يشكل عقبه في مجتمع متناسق صالح متوائم وكما قال علي رضي الله عنه قصم ظهري رجلان قصم ظهري رجلان عابد جاهل وعالم فاجر ل أ ن العابد الجاهل يخدع الناس بعبادته فيلحقونه و ق ص ة ا ل أ ث ر هذا الذي عن بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن أ ح د العباب وطئ ذات ل ي ل ة وقد قام يقوم الليل وطئ على ف أ ر فقتله فندم ندما شديدا ووضع ت ك ث ي ر ا لخطيئته و ت و ض ة لخالقه وضع ا ل ف أ ر في كيس وعلقه في عنقه وتعفن الفأر وتحلل ا ل ف أ ر والروائح تشمئز له الانوف و ت ت ق ذ ز له ا ل أ ب د ا ن ولكنه يريد أ ن يكفر عن توبته وبعد سنوات ط و ي ل ة جلس إ ل ى أ ح د العلماء قال ما هذا الخيط الذي في عنقك وهذا الكيس الذي في صدرك قال إ ن ه ف أ ر وطئته في الظلام فكفرت عن ق ط ي ئ ت ي وهو في عنقي منذ سنوات قال صلاتك يا هذا منذ أ ن وضعته ب ا ط ل ة ل أ ن ه نجس وصلاتك ب ا ط ل ة ومن هنا قالوا مجلس علم خير من ع ب ا د ة ستين س ن ة ويحضرني في هذا المقام أ ن ي س أ ل ت ف ض ي ل ة الشيخ ابن حميد رحمه الله وكان كما أ ظ ن من أ ف ق ه الناس في ا ل أ ر ض فقلت له ما ر أ ي ك في إ س د ا ل الثوب س أ ل ت ه ع د ة أ س ئ ل ة منها إ س د ا ل الثوب قال لا ب أ س به إ ن لم يكن فيه كبرا أ و تخيلا فقلت له إ ن فلانا يقول كذا وكذا في ا ل ق ض ي ة قال فلان لا يؤخذ عنه لانه أخذ علمه عن الكتب. فلان لا يؤخذ عنه لأنه اخذ علمه عن الكتب ومن هنا لم يكن في المجتمعات الاسلاميه واحد يجلس على كرسي التدريس في المسجد إ ل ا بعد ان يشهد له العلماء ويضع له عالمه وشيخه كرسيه في المسجد امام الناس فيجلس عليه للتدريس اما اذا حفظ متنا من المتون او تفهم واطلع على ح ا ش ي ة من الحواشي وحفظ ا ل ف ي ة ثم يجلس يفتي للناس في احكام دينهم يبلغ عن رب العالمين فان هذا الا بدع من الدين ما ن ش أ الا يوم ان اصبح بكري مصطفى اماما للناس يقول لي أ ح د ا ل إ خ و ة ب ا ل أ م س كان ابني مع م ج م و ع ة من الشباب فقال له الشباب شباب ا ل متدينون إ ن ا نكرهك في الله أ ن ت و أ ب و ك قال لهم لماذا قال ل أ ن ك م من ا ل إ خ و ا ن المسلمين قلت سبحان ربي أ ي دين هذا الذي يتلقونه و أ ي ت ر ب ي ة هذه التي أ ق د و ه ا هل تربيتهم أ ن يرضعوا ا ل أ ح ق ا د على المسلمين وهل يجوز للمسلم ان يبغض أ خ ا ه المسلم لمجرد أ ن ه في م د ر س ة من المدارس م د ر س ة ا ل إ خ و ا ن أ و التبليغ أ و ا ل س ل ف ي ة أ و غير ذلك أ ي ت ر ب ي ة هذه التي يتردون عليها أ ي حليب من التثقيف والتهذيب والتوجيه هذا الذي رضعوه إ ن ه م لم يتلقوا العلم عن الصالحين ولم تعتن بهم أ ي د ي المخلصين فخرجوا نشازا في طريق هذا الدين وكم أ ض ر ه من الجاهلين من أ ب ن ا ئ ه الجاهلين أ ك ث ر من أ ع د ا ئ ه العاقلين ثم كذلك في هذا الباب ا ل أ ن ا ن ي ة ا ل خ ف ي ة ا ل ش ه و ة ا ل م ن ط و ي ة في ا ل أ ع م ا ق أ ن ك لا تعتبر ا ل آ خ ر ي ن كذلك أ ن الله قد يهديك إ ل ى أ ن تتلمذ في م د ر س ة من المدارس ف إ ذ ا ق ر أ ت فيها كتابا ب د أ ت تنظر إ ل ى الجهات ا ل أ خ ر ى و إ ل ى المدارس ا ل أ خ ر ى ن ظ ر ة استخفاف وازدراء واستعلاء و ا ل ت ك ب ا ر كذلك هذا ضلال عن الطريق وليس هذا هو السبيل لتربط القلوب بربها ولمسح ا ل أ ع م ا ق من أ د ر ا ن ه ا و ل ت ن ق ي ة النفوس من أ و س ا ق ه ا إ ن كان الله هداك إ ل ى طريق وتظنه صحيحه فيجب أ ن تنظر إ ل ى الناس على ا ل أ ق ل ن ظ ر ة الطبيب للسقيم أ ن ك تريد علاجه أ ن ك تريد مداواته أ ن ك تشفك على آ ل ا م ه فتريد أ ن تنقذه لا أ ن تتخذه لك عدوا و أ ن تنظر إ ل ي ه من علم وتجلس في كرسيك العاجي وفي برجك المرتفع ثم تطلق ا ل أ ح ك ا م على الناس هذا كافر وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا عميل وهذا ماسوني وهذا وهذا والبطاقات ت م ل أ جيوبك كل جيب مكتوب عليها ع ل ا م ة من العلامات أ و عنوان من العناوين هذه الجيب ببطاقات مكتوب عليها ناولته الجيب ببطاقات كافر كلما رأيت واحدا لا مملوعة يعجبك رأيت مكتوب بطاقة وهذه ا ل أ خ ر ى مبتدع وتلك ا ل ث ا ل ث ة هذا مسكين والرابع طيب طيب معنى ذلك أ ن ه أ ه ب ل وهكذا تناول كل واحد ب ط ا ق ة من البطاقات و أ م ا أ ن ت فلسان حالك يقول أ ن ا الصادق المصدق أ ن ا الطاهر المطهر أ ن ا الخالص المخلص أ ن ا الذي ليس في العالمين من عرف السبيل غيري لغيري ف إ ن شئتم فالحكوني ولعمر ا الله إ ن هذا لهو الضلال المبين أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم والحمد لله ثم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن و ل ا ه ي ايها أ ا ل ا خ و ة اعتنوا بقلوبكم كما تعتنوا ب أ ح ذ ي ت ك م ولو اعتنيتم بقلوبكم ب ت ل م ي ع كما تعتنون بتلميع أ ح ذ ي ت ك م لكان ا ل أ م ر غير هذا اعتنوا ب أ ف ئ د ت ك م ونفوسكم كما تعتنون بقمصكم و أ ج ر ك م نظفوها كما تنظفون ثيابكم طهروها كما تطهرون ثيابكم البيضاء و ه ن ا ك عائلات في بيشاور لا تجد المبيضات ا ل ك ا ف ي ة في ا ل أ س و ا ق الكلوريكس وغيرها فيرسلون إ ل ى إ س ل ا م أ ب ا د عن المبيضات حتى يضعوا على ثيابهم وثياب أ ه ل ه م ف أ ن ت ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن تبحث عن المبيض ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن تنجح وتفلح في استخراج ما ينظف قلبك ويطهر أ ع م ا ق ك إ ن كنت في ج م ا ع ة ا س ل ا م ي ة ف إ ي ا ك أ ن تظن أ ن الحق كله فيها و أ ن الباطل كله في غيرها وكما كان يقول المتعصب من السابقين قولنا الصواب ويحتمل ا ل خ ط أ وقول غيرنا خ ط أ ويحتمل الصواب هذا تعصب مقيت كم مزق من الجماعات وكم شتت من الناس المؤتلفين الملتقين اعتن ي بقلبك و إ ي ا ك والاستعلاء على ا ل آ خ ر ي ن و إ ي ا ك والاستخفاف بهم وكم من الناس قدموا لهذا الدين ولكن بينهم وبين رب العالمين أ ض ع ا ف ا م ض ا ع ف ة بل والله قد يكون أ ح د ه م ممن تزدري قوله وتحتقر شكله قد يكون قدم لهذا الدين أ ك ث ر من ملئ ا ل أ ر ض من أ م ث ا ل ك فانتبه لنفسك وعرف ورحم الله امرا عرف حده فوقف عنده و أ ه ل الفضل يعتبرون ل أ ه ل الفضل فضلهم و إ ن م ا يعرف الفضل ل أ ه ل الفضل ذووه و خ ا ص ة العلماء و خ ا ص ة كبار السن و خ ا ص ة الوالدين إ ن من إ ج ل ا ل الله تعالى إ ك ر ا م ذي ا ل ش ي ب ة المسلم إ ن من إ ج ل ا ل الله تعالى م ع ر ف معرفة قدر العلماء ليس منا من لا يحترم كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا ولا يعرف لعالمنا قدره حديث صحيح ليس منا من لا يحترم كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا ولا يعرف لعالمنا قدره إ ي ا ك أ ن تظن أ ن الحق في ا ل م د ر س ة التي أ ن ت فيها وليس عند الناس ا ل آ خ ر ي ن إ ل ا الضلال والضياع والتيه المطبق فكل الناس كما قال مالك قال عندما قال له أ ب و جعفر المنصور نريد أ ن نجمع ا ل أ م ة على كتابك الموطا ونريد أ ن نكتبه ب م ع ذ ا ب ونعلقه في داخل ا ل ك ع ب ة قال إ ي ا ك أ ن تفعل ف اصحاب رسول الله كثيرون وقد تفرقوا في البلدان وكلهم عنده غير الذي عند ا ل آ خ ر فالدعاه كثيرون غيرك والمجاهدون كثيرون غيرك والمخلصون كثيرون غيرك وكم من أ ش ع ث أ غ ب ر لو وقل مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره لا فيا أ خ ي كفى بعملك حبطانه أ ن تنظر إ ل ى عملك أ ن ه كبير كفى بك إ ث م ا ان تكبر ما لك وتصغر ما ل ا ل آ خ ر ي ن ويل ل ل م ت ط ف ي ن الذين إ ذ ا اكتالوا على الناس يستوفون و إ ذ ا كالوهم أ و وزنوهم ي غ س ر و ن ف إ ذ ا ذكر نفسه لا يذكر إ ل ا محاسنها و إ ذ ا ذكر ا ل آ خ ر ي ن لا يذكر إ ل ا مساوئهم وكما قال صلى الله عليه وسلم يرى أ ح د ك م القذى في عين أ خ ي ه ولا يرى الجذع في عينه جذع عينه في أ و س ا خ تلف نفسه ب ك ا ب ل ه ا لا ينظر إ ل ي ه ا وينظر إ ل ى ق ذ ا ت ص غ ي ر ة و ق ذ ر ة حقيره لا تكاد ترى في عين أ خ ي ه ل أ ن ا ل ق ذ ر ة اذا كبر حجمها لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يهدا حتى يزيلها فهي ق ذ ا ه ص غ ي ر ة ولكنك تراها وتكبرها وتعظمها وتضخمها وتجعل من ا ل ح ب ة ك ب ة و أ م ا أ ن ت فمن الطاهرين المطهرين الصادقين المخلصين المبرئين المنزهين ولولا ع ص م ة المرسلين لقلت لن أ خ ط ا ابدا بين الناس أ ج م ع ي ن اعتن ي بقلبك وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس خ ا ص ة و أ ن ت في أ ر ض الجهاد خ ا ص ة و أ ن ت تقوم ب أ ش ر ف عمل خ ا ص ة و أ ن ت تتسنم ك م ه تنام ا ل إ س ل ا م إ ي ا ك أن ترجع لا ترجع بالكفاب ت ر ج ع م أ ز و ر ا غير م أ ج و ر انتبه إلى نفسك انتبه الى ن ت ب ه إ نفسك و ع ر ف قدرك وقف عند حدك واحترم ا ل آ خ ر ي ن وخذ هذا الدين من الطريق القويم واعط للناس حقوقهم ولا تستوفي عليهم لنفسك وتبخسهم حقوقهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا تظلموا الناس ولا تتعالوا عليهم واستشيروهم فالناس عندهم خير والدعاه تفرقوا وليس كونك في ج م ا ع ة م ع ي ن ة أ ن ك أ ف ض ل من الناس أ و أ ن ك أ ن تتالمت على كتاب معين أ ن ك خير من الناس فعند ا ل إ خ و ا ن خير وعند التبليغ شيء من الخير وعند السلفي ة شيء من الخير وكل واحد منهم جمع شيئا من الخير وحبذا لو استطعت أ ن تجمع الخير كله من هذه الجماعات كما كانوا يتتلمذون على م ج م و ع ة من الشيوخ كثيرين ف أ س ت ا ذ ه في الحديث غير أ س ت ا ذ ه في التفسير و أ س ت ا ذ ه في ا ل ت ر ب ي ة ا ل ر و ح ي ة غير أ س ت ا ذ ه في ا ل ل غ ة العربيه ة خذ من التبليغ ب أ د م طريقهم في احترام الناس وفي الأدب مع العلماء في في وفي التبليغ وحببا سلكنا الناس الأدب لو وفي تبليغ ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة كما يبلغونها فيسحرون القلوب بادابهم و ي ن ت ص و ن كل حسد عليهم خذ من ا ل إ خ و ا ن أ ف ك ا ر ه م وحركتهم خذ من ا ل س ل ف ي ة عقيدتهم اجمع بين الخير تتلمذ لا تحصر الحق في مشيختك أ و ق د يكون شيخك جاهلا وقد يكون ب عن الحق ز ا ئ ق ا وقد يكون هواه هو الذي يوجهك فخذ من هذا وخذ من هذا واحترم الناس وضع الناس في, مقادير في مقاديرهم في ي م ق ا د ر و أ ن ز ل ه م منازلهم ورحم الله امرا أ ن ز ل الناس منازلهم ل أ ن أ م ر ن ا أ ن ننزل الناس منازلهم اعتن ي بقلبك ودواء القلب خ م س ة قيام الليل والاستغفار ب ا ل أ س ح ا ر والجوع الطويل بالصيام و م ص ا ح ب ة الصالحين و ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن وحفظ اللسان احفظ هذه ا ل س ت ة م ج ا ل س ة الصالحين والصيام صيام ا ل ن ا ف ل ة والتهجد في الظلام والاستغفار ب ا ل أ س ح ا ر وحفظ اللسان ل أ ن ه ما من شيء أ ح ق بطول ح ب س من اللسان واعتن بقلبك و إ ي ا ك وازدراء الناس و ا ل ا س ت غ ف ا ف بهم فقد أ و ر د غيرك المهالك والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه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 العالمين إنك حميد مجيد. وأرض اللهم عن ا ل ص ح ا ب ة و ا ل ت وتابعيهم ا ب ب ع ي ن ح س ا ن إلى ي واهله م ل ل ل د ي ن ا م مكن ل الأرض ل م م ؤ ن ن ي في ا م إنا نسألك ا ل ف ر د و س ا ل أ ع ل ى الباطل ل على ه م أعنا ع وحسن ذكرك وشكرك د سعداء شهداء ت وأمتنا ك اللهم أحينا سعداء شهداء وأحشرنا ا ل زمرة م في ص ف ى ص ى الله عليه وسلم. اللهم أنصر الحق واهله س ل م ل ل م انصر ح ق و أ ل ل ل ه وأخذ ب اللهم ط و أ ه ا ل ل ه انصر المجاهدين في أ ف غ ا ن س ت ا ن و أ ل ف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام اللهم انصر المجاهدين في أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي سوريا وفي تشاد وفي ي ي ي ر ر ت اليمن وفي ا وفي كل مكان اللهم ارفع ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م وحكم د و ل ة ا ل ق ر آ ن واجعلنا من جنود القران آ ن أ ي ه الإخوة ا ك المفروض أن يلقي خطبة الجمعة هذا اليوم الداعي الكبير والمفكر الإسلامي الأستاذ رجوناه يلقي فعيد حوى وقد أن خطبة أ ن يلقي خ ط ب ة ا ل ج م ع ة فقال إ ن خ ط ب ة ا ل ج م ع ة ترهقني وسيكون إ ن شاء الله له م ح ا ض ر ة في هذا المركز وفي هذا المكان اليوم بعد المغرب وجميعكم مدعوون لحضوري